<تصفيق> قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي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 قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن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 طير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزاء وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أ ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا وَإِذْ قَالَ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 قال فخذ أربعة من الطير فشرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتينك سعياء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا ثم على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا.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 واعلم أَنَّ الله عزيز حكيم واعلم ان الله عزيز حكيم واعلم أَنَّ الله عزيز حكيم واعلم أَنَّ الله عزيز حكيم وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى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 إلينا إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهم يأتينك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم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 قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم جعل على كل جبل منهم جزاء ثم جعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا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 إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزءا انث مدعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِرُونَ يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ مَثَلُ الَّذينَ يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ مَثَلُ الَّذينَ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 يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثَلِ حبةٍ أبَتَتْ سبعَ سنابِلْ مثَلُ الَّذينَ يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثَلِ حبةٍ أبَتَتْ سبعَ سنابِلْ مثَلُ الذين يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ مَثَلُ الَّذينَ يُثِقُونَ في سبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ 117. مثل في ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 118. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أَبَتَتْ سَبعةً سَنَابِلٍ مَثَلُ الَّذينَ يُثِقُونَ أموالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أَبَتَتْ سَبعةً سَنَابِلٍ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة. كمثل حبة أبتدت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة. كمثل حبة أبتدت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة.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 كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبُلَة مئة حبة. كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبُلَة مئة حبة.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 والله واسع عليم مثال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مَثَلُ الذين يثقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء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 والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبة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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى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 129. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 انفقوا ممنوا ولا ادل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا يحزنون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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى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 الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذل لهم أجرهم بد وَلَا ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أمر ولا أذى.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 يثقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتدت سبع سنابل كمثل حبة أبتدت سبع سنابل في كل سبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذاء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 117. ونفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما 124. ونفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون 125. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما 119. ينفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 ما لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى، لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم.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 يثقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذاء ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُونَ وَلَا آذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى أولم معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف وعفّرة قول معروف وعفّرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم والله غني حميد والله غني حميد والله غني حميد والله غني حميد والله غني حميد والله غني حميد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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون ماله رياء الناس يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياء الناس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 أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له الناس يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون ماله رياء الناس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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له الناس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 كالذي يفق ماله رئاء النَّاسِ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 كالذي يوفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي يفقه ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فَأَصَابَهُ وابل فَتَرَكَهُ صلدا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صفوان عَلَيْهِ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ما له الناس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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ما له رئاء الناس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 أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ما له رئاس الناس كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كَسَبُوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا فَتَرَكُوهُ صُلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا كَسَبُوا لا عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا فتركه صلدا كَسَبُوا كَسَبُوا لا يقدرون على شيء مما كَسَبُوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ما له الناس كالذي يفقه ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء من ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له رئاس الناس كالذي يفقه ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثال صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فَتَرَكَهُ صلد لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما الناس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 118. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 119. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا, فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي يُفِقُ ماله رِئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عليه ترابٌ فأصابه وابلٌ فتركه صلدٌ فَتَرَكَهُ صلدٌ لا يقدِعون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ما له رئاسة الناس كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا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 كالذي يفقه ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فَتَرَكَهُ صلد لا يقدعون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له الناس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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا من انفسهم ومثل الذين الذيذينَ أموالهم فِقُونَ مرضات الله وتثبيت من أنفسهم اللَّهِ وَتَثْبتَم مِنْ أَفُسِهِم وَمَثَلُ الَّذينَ يُ فِقُونَ أَمولَهُ بَتِغَ اللَّهِ مِنْ أنفسهم. ومثل الذين يفقون أموالهم بثغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم ومثل الذين يفقون أموالهم بثغاء مرضات اللَّهِ وتثبيت من أنفسهم ومثل الذين يفقون أموالهم بثغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم. ومثل الذين يفقون أموالهم بثغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم. ومثل الذين يفقون أموالهم بضعاً مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل الذين يفقون أموالهم بضعاً مرضاة اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَثَلُ الذين يُ أموالهم أَمولَهُ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ومثل الذين أموالهم بتغاء مرضات اللَّهِ وتثبيتا من مِنْ أَفُسِهِم وَمَثَلَُّذينَ يُ فِقُونَ أَم وَلَهُ بَتِغَ اللَّهِ مِنْ ومثل الذين يفقون أموالهم ببغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم ومثل الذين يفقون أموالهم ببغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى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 جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 مَلَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَن نَوْوَ وَلَا أَذَلْ ثُمَّ مَلَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُوا وَلَا أَذَلَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ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 ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفق مالهم رياء الناس كل الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد فَتَرَكَهُ صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قَالَ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 119. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هَُّ لاَا يُتْبِعرونَمَا أَ فَقُمَنَّو وَلَا أَذََّهُم أَجَرُهُم عدَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلَا خَوفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صَدَقَةٍ يتبعها أَذَى والله غني حليم يا أيها الذين آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ كُلُّ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا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 جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينسلون يثقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتت سبع سنابل كمثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء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 معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صدقة يتبعها أَذَى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالْأَذَى كَالَّذِي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 ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُومَ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له رئاء الناس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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين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 ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُونَ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا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 جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك شعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينسلون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 ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُومَ وَلَا آذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قول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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهو رياء الناس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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ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 يقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل كمثل حبة أبَتَت سبع سنابل في كل سُبُلَةِ مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء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 ثمُمَّ لاَا يُتْبِعونَمَا أَ فَقُمَن وَلَا أَذََّهُ أَجَرُهُمْ عدَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صَدَقَةٍ يتبعها أَذَى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالْأَذَى كَالَّذِي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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك شعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينسلون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 124. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى رَبِّهِمْ أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما له رئاء الناس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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم